فلا زلنا مع ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته ا ل ت ب و ك ي ة وكان رحمه الله تعالى قد ذكر فيما مر معنا ما يتعلق ب التعاون على البر والتقوى وكذلك ما يتعلق ببيان أ ن من أ ع ظ م التعاون على البر والتقوى ت ع ل م هذا العلم والارشاد إ ل ي ه وذكر ا ل ز ا د ه الذي ي ح ت ا ج إ ل ي ه في السفر الذي يحتاجه المؤمن في سفره فالزاد هو العلم الموروث عن خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء صلى الله عليه وسلم و أ م ا الطريق الذي ذكر فهو ب د ل الجهد و ا س ت ف ر ا غ الوصف ف إ ن هذا ا ل ش أ ن يحتاج إ ل ى ه م ة ع ا ل ي ه تتجاوز حدود هذا الجسد و أ ش ا ر إ ل ى ق ض ي ة وهي أ ن تحقيق هذه ا ل ه م ة لا بد فيها من أ م ر ي ن ا ل أ و ل أ ن لا يصفو في الحق إ لا ل ى لومه لائم فلا يضره من عدل ولا من, ولا من خذل ولا من نام واما الثاني فهو أ ن تهون ن ت عليه نفسه في الله تبارك وتعالى وملاك هذا كله بالصبر الذي به ينال حصول ا ل ه م ة وحصول وحصول مجاوزه الاذى أ ى وحصول م ج و ز ة ا ل أ ممن من يحصل منه الاذى من اللائمين الذين يلومون من سار على هذا الطريق ثم شرع في ذكر مساله وقضيه مهمه الا وهي التفكر في القران والتدبر في ا ل آ ي ا ت وذكر أ ه م ي ة ذلك و أ ن ه ر أ س ه مال ا ل أ م ر وعموده وسوف يشرع ا ل آ ن في ضرب مثال على هذا ا ل أ م ر أ ل ا وهو التدبر والتفكر في آ ي ا ت الله تبارك وتعالى وكيف أ ن ك في آ ي ا ت الموجزات تستخرج من الفوائد العظام والدلائل ا ل ك ث ي ر ة في شتى صنوف العلم و أ ن و ا ع العلم نعم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين قال ا ل و ؤ ل ف رحمه الله فاصبر فان قلت أ ن ك قد أ ش ر ت إ ل ى مقام عظيم فافتح لي بابا واكشف لي حجابا فكيف تذكر ا ل ق ر آ ن وتفهمه وتفهمه و ت ف ه ه م و ا ل إ ش ر ا ق على عكائمه وكنوزه وهذه تفاسير لهم بينينا فهل في البين غير مالكه قلت س أ ض ر ب لك م أ م ث ل ه تحتدي عليها وتجعلها ب م ا م ن لك في هذا المقصد قال الله تعالى هل اتاك حديث غيث إ ب ر ا ه ي م المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلامه سلام الله قال سلام قوم م ن ك ر و فراق بلا أ ه ل ه فجاء بعجل سميع فقربه إ ل ي ه م قال أ ل ا ت ا ك ل و ن إ ل ى قوله الحكيم العليم فعفت بك إ ذ ا ق ر أ ت هذه ا ل آ ي ا ت وتطلعت بلا معناها وتدبرتها فانما تطلع منها على ان الملائكه أ ت و ا ابراهيم في صوره اضياء ياكلون وبشروه بغلام عليم وان امراته عجبت من ذلك فاخبرتك الملائكه ان الله قال ذلك ولم يجاوزك يقولك غير ذلك、لا. وهذا حال كثير ممن يقرا كتاب الله تبارك وتعالى ففهمه لا يجاوز حدود بعض القصص في ا ل ق ر آ ن ولا يتدبر ولا يتوسع في فهم أ س ب ا ب ورود هذه ا ل آ ي ا ت والمقصود منها وكذلك ما حوته الى العبر ومن ا ل أ م و ر والقضايا والمسائل ا ل م ه م ة فيقول ف في ع ه د بك إ ذ ا ق ر أ ت هذه ا ل آ ي ا ت وتطلعت إ ل ى معناها وتدبرتها فانما تطلع منها على أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة أ ت و ا إ ب ر ا ه ي م في ص و ر ة أ ض ي ا ف ي أ ك ل و ه و ب ش ر ه بغلام عليم و أ ن م ر ا ت ه عجبت من ذلك ف أ خ ب ر ت ه ا ا ل م ل ا ئ ك ة و أ ن الله قال ذلك هذا يقول هذا هو العهد لمن ي ق ر أ القرآن فاسمع ا ل آ ن بعضها في هذه ا ل آ ي ا ت من ا ل أ س ر ا ر وكم قد تضمنت من انواع الثناء على ابراهيم وكيف جمعت ا ذ ا ب الضيافه وحقوقها وكيف يراها الضيف وما تضمنت من ر د على أ ه ل الباطل من الفلاسفه و ا ل م ع ق ل ة وكيف تضمنت ع ل م ا ع ظ ي م من أ ع ل ا م ا ل ن ب و ة وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي م ر د ه ا الى العلم و ا ل ح ك م ة وكيف اشارت الى ج م ي ل امكان م ع ا ه د و ع ط ف إ ش ا ر ة واوضعها ثم أ ف ص ح ت بوقوعه وكيف تضمنت ا ل إ خ ب ا ر عن عدل ب الرب وانتقامه من الامم ا ل م ك ذ ب ة وتضمنت ذكر ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن والفرق بينهما وتضمنت بقاء ايات ر ب ا ل د ا ل ة على توحيده وصدق رسله وعلى, وعلى اليوم ا ل آ خ ر وتضمنت انه لا ينتفع بهذا كله الا من في قلبه خوف من عذاب ا ل آ خ ر ة وهم المؤمنون بها و أ م ا من لا يهاه ا ل آ خ ر ة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك ا ل آ ي ا ت هذا ب ع ض ان تضمنته هذه ا ل آ ي ا ت لذلك ينبغي دائما أ ن تتفكر في قراءتك ل ل ق ر آ ن في أ و س ع مما هو في حدود الفهم الظاهر ولا يقال إ ن ا ل ق ر آ ن له معنى ظاهر ومعنى ب ا ط ن لكن المقصد ظاهر الكلام وظاهر ا ل آ ي ا ت فعليك دائما أ ن تتفكر في ا ل ق ر آ ن وتتدبر في ا ل ق ر آ ن لكن لا يجاوز فهمك فهما أ ه ل العلم وما فهمه أ ه ل العلم من هذه ا ل آ ي ا ت نعم نسمع ا ل آ ن بعض تفاصيل هذه ا ل آ ي ا ت قال الله تعالى هل اتاك حديث بيت ابراهيم المكرمين افتتح الله سبحانه قصه ي ة م و و ض ب ص ي غ ة م و ض و ع ة للاستمحال وليس المراد بها ح ق ي ق ة من الاستبهام ولهذا قال بعض الناس إ ن هل في مثل هذا الموضع بمعنى ق د التي تقتضي التحقيق ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستبهام سر لطيف يعني في قوله سبحانه وتعالى هل أ ت ا ك حديث ضيف إ ب ر ا ه ي م المكرمين افتتح بالسؤال ص ي غ ة موضوعه ع ل ي الاستفهام والسؤال وما قال وليس المراد به حقيقته من الاستفهام ليس المراد الاستفهام واضح الله سبحانه وتعالى إ ذ ا س أ ل سبحانه وتعالى في القران فليس عن قصر علم منه سبحانه وتعالى ليس عن قصر علم فالله سبحانه وتعالى يعلم انه هل أ ت ا ه هذا الحديث أ و لا ي أ ت ي هذا ه الحديث、نعم. ومعنى الندير ف أ ن المتكلم إ ذ ا أ ر ا د ا يخبر محاطبه بامر عجيب ينبغي الاعتناء به و ح ا ج ا ل ه ب له صدر له الكلام م ا ل ل ا ت تنبه سمعه وذهنه للخبر ف ت ا ر ا يصدره بهن لا و ت ا ر ا يصدره بهن فيقول هلا هلا وليس الا و ت ا ر م يصدره بهل فيقول هل علمت ما كان من كيك وكيك اما مذكرا به واما واعظا له مخوفا واما منبها على عظم ما ي ف ك ر ه به واما مقررا له فنقول قوله تعالى هل أ ت ا ك حديث موسى وهل أ ت ا ك نبره الفصل وهل أ ت ا ك حديث غ ا ش ي ة وهل أ ت ا ك حديث غير إ ب ر ا ه ي م المكرمين متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تذكرها ومعرفتها مضامنته وفيه أ م ر آ خ ر وهو التنبيه على أ ن اتيان هذا اليك علم من أ ع ل ا م ه ه و ف إ ن ه من, من الغيب الذي لا تعلمه أ ن ت ولا قومك فهل اتاك من غير اعلاننا و ارسالنا ر و تعريفنا ام لم ياتك الا من قبلنا فانظر ظهور هذا الكلام بصيغه الاستفهام و تامل عظم ر عظم, عظم, عظم موقعه في جميع موارده يشهد انه من الفصاحه, من الفصاحة في ذروته ا ل ه ل ي ا نعم هذا الان في قوله الكلب و ا ل ح في قوله سبحانه وتعالى هذا في هذه ا ل ص ي غ ة الموضوعه للاستفهام فعندك اولا فيه التنبيه على أ م ر عظيم س ي أ ت ي وثانيا فيه أ ن هذا علم من أ ع ل ا م ا ل ن ب و ة حيث أ ن ه لم ي أ ت إ ل ى ر س و ل صلى الله عليه وسلم إ ل ا من طريق الوحي إ ل ا من طريق الوحي نعم وقوله ضيف ابراهيم وقوله الضيف إ ب ر ا ه ي م المكرمين متضمن لثنائه على خليه إ ب ر ا ه ي م ف إ ن في المكرمين قولين أ ح د ه م ا إ ك ر ا م إ ب ر ا ه ي م لهم ففيه ملء له ب إ ك ر ا م الضيف والثاني أ ن ه م مكرمون عند الله كقوله بل عباد مكرمون وهو متضمن ايضا لتعظيم خليله ومجده اذ جعل ملائكته المكرمين أ ض ي ا ء ا ل ه فعلى كلا ا ل ت ق د ي ر فيه مدح لابراهيم فاما ن يكون هو مكرما واما ان يكون اضيافهم ل المكرمون وعلى كل حال فهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذه ا ل ص ي غ ة فيه مدح لاخوت وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمنح اخر لابراهيم حيث رد عليهم أ ح س ن م ن ا حيوا به ف إ ن تحيتهم باسم منصوب متضمن ل ج م ل ة ف ع ل ي ة ت ق ي ر ه سلمنا عليك سلاما وتحيه ابراهيم لهم باسم مرفوع متضمن ل ج م ل ة ا س م ي ة ت ق ي ر ه اسميه, كبيرة لجملة اسمية تقديره سلام ثابت او دائم و مستقر عليكم ولا ريب أ ن الجمله ا ل ا س م ي ة تقتضي الثبوت واللزوم و ا ل ف ع ل ي ة تقتضي التجديد والعلوث فكان ا ت ح ي ه ابراهيم اكمل واحسن يعني كقولك يأكل الرجل وقولك الرجل أكون مثلا واضح ا ل ج م ل ة ا ل إ س م ي ة تفيد الثبوت واللزوم والدوام لكن ا ل ف ع ل ي ة تفيد التجدد أ و تفيد التكرر التكرار ف ا ل إ س م ي ة تفيد الثبوت عند أ ه ل ا ل غ ر فرد إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ردا اكمل من رد ا ل م ل ا ئ ك ة أ و من سلام ا ل م ل ا ئ ك ة عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ثم ا قال قوم منكرون وفي هذا من ح س ل مخاطبه ا ل ط ي ف والتذمم منه وجهان من المدع أ ح د ه م ا أ ن ه ح د ف المبتلى والتقدير أ ن ت م منكرون فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب ل م ا فيه من بعض الاستيحاش بل قال قوم منكرون وراي ان حذف المبتدئ في هذا من محاسن ا ل ف ط ا ر وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أ ح د ا بما يكرهه بل يقول ما بال أ ق و ا م يقولون كذا ويفعلون كذا وهذا ايضا لطيف الخطاب وجماله وحسنه و ذ ل ك قد يعالض أ ح ي ا ن ا بعضهم فيقول بل ينبغي الصدع في وجه ما الاخطر فنقول دائما مقام ا ل د ع و ة مقامه أ ح و ا ل فلا بد من النظر إ ل ى حال المخاطر و المدعو و لا و ل ا بد من النظر إ ل ى وقت ا ل د ع و ة و لا بد من النظر إ ل ى أ س ل و ب الخطاب فهو يناسب هذا ا ل أ س ل و ب أ و لا يناسب و ينظر قد ينظر أ ح ي ا ن ا إ ل ى من حضر هذا الخطاب من غير المدعو هذا كله ينظر إ ل ي ه و كذلك ينظر إ ل ى ا ل م آ ل ا ت و ما تاول إ ل ي ه ا ل أ م و ر و ما تصير إ ل ي ه ولكل ه من ف خ ه ا ل د ع و ة فلا بد من النظر إ ل ى هذا ولا ينحصر الفهم في حدود إ ي ص ا ل الحق بل لا بد من إ ي ص ا ل الحق ل أ ن إ ي ص ا ل الحق ليس مقصودا لذاته بل المقصود هو قيام الناس بالحق وفعلهم للحق ليس المقصود أ ن توصل أ ن ت الحق ل أ ن الحق قد يصل بك ويصل بغيرك ق د يصل بالثالث والرابع والعاشر لكن المقصود أ ن يقوم هذا الشخص بالحق و أ ن يعمل بالحق هذا المراد و هذا المقصود لذلك أ ن ت تختار أ ح س ن الوسائل و أ ل ط ف الوسائل التي تصب بفعل هذا المخاطب بالحق نعم و الثاني قوله قوم له ف ح د ث فاعل الانكار و هو الذي كان أ ن ك ر ه كما قال جعله في مقنع اخر نكرهم نكرهم نكرهم ولا غير ان قولهم ي ك ر و ن الطفل ان يقول انكرتكم نعم لانه جعلهم و جعله غير غير معرفه قال قوم انكروا و لم يجعلهم هم مخاطبين مباشره بهذا الاستنكار ولم يصرح لهم بانه مستنكر ِ لوجودهم او لرؤيتهم نعم وقوله َُ ف َ ر َ غ الى اهله ِ ت َ ج َ ا ه ء بعجل ْ سليم َِ فقربه ََََُ اليه قال َ ا ل َ ت ْ ك ُ ل ُ و ن َ متضمن َُ وجوه من المدح واداب الضيافه واكرام الطيف وهما جبلتان هما جبلتان نعم منها قوله فراغ الى اهله الروحان الذهاب ب س ر ع ة واختفاء وهو يتضمن م و ا ل ا ه بها اكرام الضيف والاختفاء والاختفاء بها تفجيله والا يرده ل ل ح ي ا ة وعرضه ل ل ح ي ا ة ن ا وهذا ل ا ه من يتداخل يتبادر على ضيفه ثم يبرز بمراءه منه مرهنان. ثم يبرز بمراه منه. منه ويحل سره النفقه, النفقة ويزين ما, ما ياخذه ويتناول بماء امراه منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياه فلفظ قرابه ب ه ذ ه ن الامرين <تصفيق> و قوله سبحانه و تعالى فرضا إ ل ى أ ه ل ه فيه أ د ب عظيم من أ د ا ب ا ل ض ي ا ف ة فمن أ د ا ب ا ل ض ي ا ف ة ا ل إ س ر ا ع إ ل ى إ ك ر ا م الضيف و كثير من الناس إ ذ ا علم ب أ ن ضيفا سيحل عليه ف ق ل ذلك عليه و ضاق صدره و إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة و السلام زاره اضياف لا يعرفهم و لا يعرفهم و لا يعلم أ ن ه م من ا ل م ل ا ئ ك ة مبتدا أ و ل ا و مع ذلك قربه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و سارع في اكرامه فراغ إ ل ى أ ه ل ه ذهب مسرعا و اختفى و كذلك لم يظهر لهم سبيل النفقه إ ل ى هذا ا ل إ ك ر ا م فقد تجد أ ح ي ا ن ا من يجلس في المجلس كما ذكر فيحل سره ك م ا يخرج اليوم من جيبه مالا فيقول لولده أ و أ خ ي ه أ و فلان اشتريه لضيفنا هذا ليس من ا ل إ ك ر ا م ليس من ا ل إ ك ر ا م بل ا ل أ و ل ى ان يخفي ذلك ولا يظهره ب ا ل ض ي ف لكي لا يحرجه نعم <تصفيق> وفي قوله إ ل ى أ ه ل ه منع آ خ ر بما فيه من منع الشر لان كرامه الضيف معده ح ا ص ل ة عند اهله و أ ن ه لا يحتاج أ ن يستقرط من جيرانه ولا يذهب إ ل ى غير أ ه ل ه اذ نزول الضيف حاصل عنده نزول الضيف يعني ا ل ض ي ا ف ة والمقصود المراد أ ن ه ذهب إ ل ى أ ه ل ه ذهب إ ل ى أ ه ل ه و هذا فيه ت ن ب ي ه ا ل ن المضيف سواء كان من صاحب البيت أ و كان ت زوجته أ و أ ه ل ه فكلهم لا ينبغي أ ن يكون فيهم تضمر و لضيق من وجود الضيف بل إ ك ر ا م الضيف هو من خصال ا ل إ ي م ا ن ومما حث عليه الشرع وينبغي ل ل م ر أ ة ان يضيق صدرها أ ي ض ا ً ب أ ض ي ا ف زوجها ولو كثروا ولو كثروا بل كان العرب يتفاخرون ب ك ث ر ة ا ل أ ض ي ا ف فيقال فلان كثير الرماد كثير الرماد أ ي كثيرا ما ي ط ب ب ل أ ض ي ا ف ه و الذي يتبقى من ذلك من ا ل أ ح ج ا ر أ و ا ل أ خ ش ا ب أ و نحو ذلك يحصل منها الرماد فيقال فلان كثير الرماد فكثيرا ما يكرم ن ي اضيافه و انا م ن ما يمدح به ا ل إ ن س ا ن و قد مدح فيه ا ل خ ن س ا ء أ خ ا ه ا ص خ ر ة حينما مات حينما كتبت تلك القصيده في مدح اخيك ه ا ن ع وقوله فجاء بعجل سميد يتضمن ثلاث انواع من المدح احدها ختمه غيره بنفسه فانه لم يرسل ف فأنه به م ينسف به وانما جاء به بنفسه الثاني انه جاء بعيوان تام لم ياته ببعضه ليتخيروا من خطايا لحمه ما ش ا ء و الثابت <التالج> أ ن ه سميل ليس من مهزول وهذا من مفاس ا ل أ م و ا ل ولد البقر السميل ف إ ن ه م يعجبون به فمن كرمه هان عليه ذره و ا ح ب ا ر ه هذا في ق و ل ف جاء بعجل سميل فمن الذي جاء بالعجل إ ب ر ا ه ي م نفسه صلوات الله وسلامه عليه فختم اضيافه بنفسه وهكذا ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يضيف ويكرم أ ض ي ا ف ه بنفسه وهذا ر أ ي ن ا ه والله الحمد مع كثير من مشايخنا على جلاله قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم وتجده يكرم أ ض ي ا ف ه بنفسه ويقرب إ ل ي ه م الطعام والشراب ولا يرضى أ ن يكرمهم أ ح د من الجلوس او من ا ل ح ض و ر هذا ر أ ي ن ا ه كثير من وشيخنا سبحانه الله وتعالى حفظ كذلك ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحرص على مثل هذا ف إ ذ ا كان من له قدر في العلم و ا ل م ن ز ل ة و ا ل ر ت ب ة ا ل ع ل م ي ة مع طلابه وتلاميذه في مثل هذا فلا شك أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مع عموم ي ض ي ا ف ه كذلك نعم وقوله اليهم متضمن بمنح وعدد اخر نعم وهو يقول قال والثاني أ ن ه جاءهم بحيوان كامل لم ي أ ت ي ببعضه ليتخيروا من أ ق ا ي ب لحمه ما ش ا ء و وهذا أ ي ض ا من اكرام الضيف إ ل ا إ ذ ا علم أ ن ه ب إ ح ض ا ر ه لمثل هذا يكون فيه مفسدا للطعام أ و أ ن الطعام إ ذ ا جاء به هكذا لا يبقى أ و يتلف أ و لا يوجد من ي أ ك ل ه يكون في شيء من ا ل إ س ر ا ف أ و نحو ذلك كذلك في الضيافه اذا كان يعلم أ ن ه لو ضيف أ و لو ذهب ل ي أ ت ي إ ل ى اضيافه ل للطعام أ ن اضيافه يحتاجون لوجوده فلا باس ان يرسل غيره يرسل غيره ل ل ح ا ج ة وجود هؤلاء الى ض ي ا ف الذين يحتاجون إ ل ى وجوده في هذا المجلس و كثيرا ً ما قد ينشغل ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ذهب ل إ ح ض ا ر الطعام و إ ع د ا د الطعام بنفسه قد ينشغل عن ا ل أ ض ي ا ف و هم جاءوا ل أ ج ل ا ل ز ي ا ر ة و ل أ ج ل الجلوس معه و سماع اخباره و أ ح و ا ل ه الثالث قال أ ن ه سمين ليس بمهزوم و هذا من نفائس ا ل أ م و ا ل ولد البقره في السمين فتخير من ماله ما هو أ ن ف س الطعام الذي يقدمه ل أ ض ي ا ف ه وذلك تخير دائما في وجود ا ل أ ض ي ا ف نفيس الطعام الذي تقربه إ ل ي ه وكلما نفس الطعام كان هذا أ ي ض ا عند الله سبحانه وتعالى أ ع ل ى أ ج ر ا و أ ع ظ م أ ج ر ا عنده سبحانه نعم وقوله إ ل ي ه متضمن لمجد واجل اخر وهذا كثير وهذا كثير اليوم تجد مكان معد للطعام ومكان اخر يجلس فيه الضيوف فيعد الطعام في مكان اخر ويقيم الضيف إ ل ى هذا المكان لا شك انه مباح لكن الكلام ا ل آ ن عن مدح ط ر ي ق ة تضييف إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لاضيافه نعم و ق ل ه ح ي ا ن ا قد يضيق المكان ولا يكفي ل إ ح ض ا ر الطعام الى الضيوف أ و إ ل ى غير ذلك ا ل أ س ب ا ب وقوله ألا قال الا ت أ ك ل و ن به من هم وادب اخر فانه عرض عليهم ا ل أ ك ث ر بقوله الا تاكلون وهذه سنه عرض مؤذنه بالتلطف مؤذنه ة بالتلطف. بالتلطف بخلاف من يقول بعض ايديهم في الطعام كلوا فقدموا ونحو ذلك وقوله فهو شخص لان صيغه الا فيها تلطف بخلاف ما لو قلت هلا فيها تحذير اكثر تقول أ ل ا ت أ ك ل صيغه ل ط ي ف ة فيها طلب اللطيف من الضيف أ ن ي أ ك ل نعم وقوله ف أ و ج س منهم ط ي ف ا ل أ ن ه لما راهم لا ياكلون من طعامه أضر انهم ط و ف ا أ ن يكون منهم شر ف إ ن الضيف إ ذ ا أ ك ل طعام رب المنزل اطمان اليه وانا سريه فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وهذا غلام اسحاق لا اسماعيل ل أ ن قاته عجبت عن ذ ا ك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي ف أ ن ا لي بالولد و أ م ا اسماعيل فانه من س ر ي ة هاجر وقالت فانه من س ر ي ة هاجر وكان ب ك ر ه هو أ و ل ولده وقد بين سبحانه في س و ر ة هول في قوله تعالى فبشرناها من إ س ح ا ق ا ل و ر ا ر ه ومن و ر ا ر ه اسحاق يعقوب في هذه القصه نفسها وفي قوله وقوله ف أ ق ب ل ت ا م ر أ ت ه في ص و ر ة فصدت وجهها فيها بيان رافع عن ل م ر ا ة ع ن م ث ا ت ه ا اذ باد ر ت إ ل ا ل ن ج ل ه وصدت ه الندبه وصف الوجه عند هذا الاخبار نعم ان ا ل م و ع ر ف ي ه ا ضعف ع ق ب فقد تخبر بالخبر و إ ن كان خبرا طيبا ومع ذلك ت ب ا د ل إ ل ى الندبه وصف الوجه عند مثل ا هذه ا ل ا خ ض ا ر ا ل إ ن س ا ن ي ب ا د ل إ ل ى الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى、نعم. وقوله وقالت عجوز عظيم ف ي حسن ادب ا ل م ر أ ة عند خ ط ا ر الرجال واقتصادها من الكلام ا ل ا ر تؤدى به الحاله فانها حدثت المبتدا فلم تقل أ ن ا عجوز عظيم واقتصرت على ذ ك السبب النار على عدم الولاده لم تذكر غيره و أ م ا في سورته فذكرت السبب ا ل ث ا ن ي السبب ا ا ل ن ع منها ومن ابراهيم وصرحت بالتعجب نعم وقالت عجوز عقيم ما اكثرت من السؤال والاستفسار وطلب البيان والتوضيح و أ ك ث ر ت من ا ل أ س ئ ل ة قالت عجوز عقيم فيقول هي ق س م أ د ب ا ل م ر أ ة عند خطاب الرجال و ا ت ص ا ر ه ا من الكلام على ما ي ت أ د ى به الحاجه فتكلمت مع الرجال لكن في حدود ما يحتاج اليه, ما إليه الله, سبحانه الله سبحانه تعالى لم يمنع من كلام المراه للرجل عند الحاجه لذلك الله سبحانه و تعالى يقول قولا قولا معروفا فلم ينه عن الخطا لكن نهى عن وجاوزت ا ل ح ذ والتعذب او اكل ل ا م فيما لا ح ا ج ة فيه هذا الذي نهى عنه سبحانه وتعالى لذلك قال سبحانه ولا تخضعن ب ا ل قوم فيطمع الذي في قلبه م ر وقلن قولا معروفا فنهى عن الخضوع في القوم فتجد بعض ا ل ن س ا ء إ ذ ا ذهبت إ ل ى بعض ا ل أ س و ا ق أ و إ ل ى بعض ا ل أ م ا ك ن لا تجد ح ر ج ت في م ض ا ح ك ة البائع أ و حتى في ملاطفته ل أ ج ل تخفيض السعر وهذا حاصل كثير ف ك ا ل م ر أ ة ينبغي عليها أ ن يكون خ ط ا ب ه ا متزنا وتتكلم في حدود ما تحتاج إ ل ي ه من الكلام ا و ن ا اكتفت بكلمتين فقالت عجوز عقيل واكتفت بهذا البيان اكتفت بهذا البيان نعم وقوله قالوا كذلك قال ربك متضمن ل إ ث ب ا ت ص ف ة القول له وقوله انه هو اله و ك ل قالوا قالوا كذلك قال ربك إ ث ب ا ت القول لله سبحانه وتعالى تفيد إ ث ب ا ت ا ل ص ف ة الكلام لله عز وجل نعم وقوله انه هو الحكيم العليم متضمن ل إ ث ب ا ت اثبات ا ل ح ك م ة والعلم ا ل ذ ي ن هما مصدر الخلق والامر فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته وكذلك أ م ر ه وشره مصدره عن علمه وحكمته ل ا ل ك د ا ئ م من ح ا ج ة في ه إ ث ب ا ت ه أ و من كان عنده خلل في ج ه ة الخلق فتحاجه من ج ه ة العلم و ا ل ح ك م ة ومن كان عنده خلل في ج ه ة ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة فتحاجه من ج ه ة العلم و ا ل ح ك م ة استحضر هذا المعنى دائما لوجدت عنده نوع من ا ل إ ل ح ا د والعياذ بالله سبحانه وتعالى فالمحاجه من هذا الباب نافعه ومن وجدت عنده نوع من الزين فيقول لك كيف يكون كذا وكيف الذباب إ ذ ا غمسته في الشراب يحصل كذا وكذا حديث صحيح معلوم كيف هذا فالمحاجه بهاتين الصفتين هي من أ ن ف ع ما يكون في مثل هذا الباب الله أ ع ل م نعم والعلم و ا ل ع ل م ة متضمنان لجميع الكمال فالعلم يتضمن ا ل ح ي ا ة ولزومه ولوازم ولوازمة, ولوازمة كمالها من ا ل ق و م ي ة والقدره والبعض لعلها ا ل ق ي و م ي ة ا ل ل ه أ ع ل م ولوازم كمالها من ا ل ق ي و م ي ة كما قال سبحانه وتعالى الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم أ د ر ي في ا ل ن س خ ة ا ل ث ا ن ي ة ايش عندكم عندك ا ل ق ي و م ي ة هي الصحيحه ا ل ق ي و م ي ة صحيحه صحيح. نعم ا ل ق ي و م ي ة نعم و ا ل ق د ر ة والبقاء والسمع والبصر وسائل الصفات التي يستلزمها العلم التام والحكمه تتضمن كمال الاراده من العدل والرحم والاحسان والجود والنذر ووضع ا ل أ ش ي ا ء وواضعها على أ ح س ن و ج و د ه ا ويتضمن ارسال ل الرسل و إ ث ب ا ت الثواب والعقاب كل هذا يعلم من اسمه الحكيم كما هي ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن في الاستدلال على, على هذه المطالب ا ل ع ظ ي م ة ب ص ف ة ا ل ح ك م ة و ا ل إ ن ك ا ر على من يزعم أ ن خ ل ق أ ن خلق الخلق عبثا أ و سدى او, أو باطلا فنفس حكمه تتضمن ا ل ش ا ع ر و ا ل ق ف ر والثواب والعقاب ولهذا كان ص ح القولين ان المعانى يعلم بالعقل و أ ن السمع ورد ورد بتفصيل ما يدل العقل على اثباته ذكر هنا ما يتعلق ب العلم والحكمه قال العلم والحكمه متضمنان لجميع الكمال فالعلم يتضمن ا ل ح ي ا ة ولوازم كمالها من ا ل ق ي و م ي ة العلم يتضمن إ ث ب ا ت ا ل ح ي ا ة لله سبحانه وتعالى فكيف يكون عالما من لا ح ي ا ة له ففيه اثبات ا ل ح ي ا ة لله سبحانه وتعالى ومن كان عالما بكل شيء فلا بد أ ن يكون كمال علمه بكل شيء دليلا على قيوميته على كل شيء دليلا على قيوميته على كل شيء فهو أ ع ل م من غيره فهو المستحق أ ن يكون قائما على غيره وغيره, وغيره مستحق أ ن يكون محتالا إ ل ى من هو أ ع ل م منه ف إ ن الله سبحانه وتعالى أ ع ل م حتى بالنفس و ب ا ل ع ب وبالخلق أ ع ل م بهم من أ ن ف س ه سبحانه وتعالى ففيه كمال قيوميته سبحانه وتعالى فهو قائم لنفسه قائم على غيره عز وجل وفيه كذلك القدره والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام وهذا المسلك في إ ث ب ا ت هذه الصفات مسلك صحيح و إ ن كان بعض أ ه ل الضلال و أ ه ل البدع قد اعتمد على إ ث ب ا ت بعض هذه الصفات من هذا المسلك فحسب دون النظر إ ل ى ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل د ا ل ة على إ ث ب ا ت هذه الصفات كما هو مسلك ا ل أ ش ا ع ر في إ ث ب ا ت الصفات السبع ف إ ن ه م سلكوا هذا المسلك دون مسلك إ ث ب ا ت ا ل صفات من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ف أ ث ب ت و ه ا بالعقل تماما دون النظر و ا ل إ ل ت ف ا ت إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة فهو مسلك و إ ن كان مسلك ا ل أ ش ا ع ر هو لا شك فيه خلل حتى في إ ث ب ا ت الصفات التي أ ث ب ت و ه ا مع نقص في ذلك ا ل إ ث ب ا ت الذي أ ث ب ت و ا فيه هذه الصفات لكن عالم الايحاء ص ف ة العلم تثبت لنا هذه الصفات لله تبارك و تعالى ذكر ب ع ض ذلك ا ل ح ك م ة و أ ن ه ا تتضمن كمال ا ل ا ر ا د ة من العدل و ا ل ر ح م ة و ا ل إ ح س ا ن و الجود و البر ا ل ح ك م ة وضعك شيء في موضعه اللائق به وضعك شيء في موضعه اللائق به فالله سبحانه و تعالى حكيم و إ ل ي ه الحكم سبحانه و تعالى فله ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة و له الحكم و فيه كما قال رد على المعطله و على ا ل ف ل ا س ف ة الذين ينفون عن الله سبحانه و تعالى ا ل ح ك م ة ينفون عن الله عز و جل ا ل ح ك م ة فالله سبحانه و تعالى له تمام ا ل ح ك م ة و له تمام الحكم تبارك و تعالى و هذا كله دل دال على عدله عز و جل و تامل في ذلك في جميع أ و ا م ر ه سبحانه و بل و ف حتى في خلقه سبحانه و تعالى و من ذلك ما نعيشه و نعايشه و نعاصره كما قال الله سبحانه و تعالى و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في ا ل أ ر ض و لكن ينزل بقدر ما يشاء فهذا من تمام عدله و حكمته سبحانه و تعالى و من تمام رحمته عز و جل و من تمام إ ح س ا ن ه سبحانه و تعالى كذلك وكذلك من تمام جوده وبره تبارك وتعالى إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت من ا ل أ م ث ل ه التي تدخل تحت هذا المعنى العظيم الذي يدخل تحت ا س م الحكيم الله أعلم تأمل ومن طريقة اعلم ل ق ر آ ن وجدها ى ذلك الله يطلب وأن أ سبحانه ا له ث ا المعقولة ل وكذلك م على نعم م ن ى ثارثا أخرى ر ووقوعه ق فيدخل أدلة ا ل ق د ر ة ا ل ق د ر ة ت د ا ل ه على امكان ا ل م ق د و ل و أ د ل ة ا ل ح ك م ة ا ل م س ت ن ز م ة لوقوعه قال ومن ت أ م ل طريقه ا ل ق ر آ ن وجدها على ذلك و أ ن الله سبحانه وتعالى يضربهم الامثال المعبوده يضرب لهم ا ل أ م ث ا ل المعبوده التي تدل على إ م ك ا ن المعاد تاره ووقوعه أ خ ر ى ف أ ح ي ا ن ا يضرب ا ل أ م ث ل على إ م ك ا ن المعاد و أ ح ي ا ن ا يضرب ا ل أ م ث ل على وقوع المعاد و أ ض ح تضرب ا ل ا م ث ل أ ح ي ا ن ا ً على إ م ك ا ن المعاد ك ت م ث ي ن ه سبحانه وتعالى ب إ ح ي ا ء ا ل أ ش ج ا ر و نحو ذلك واحياء ا ل أ ر ض ا ل م ي ت ة و أ ض ح ه بامثله على إ م ك ا ن المعاد و كذلك يضرب امثله سبحانه وتعالى على وقوع المعاد يضرب أ م ث ل ه على وقوع المعاد قال فيذكر أ د ل ة ا ل ق د ر ة ا ل د ا ل ة على إ م ك ا ن المقدوم كما ذكرنا فيه ا ح ي ا ء ا ل أ ر ض المواد و أ د م ه الحكمه المستلزمه لوقوعها ل ت ي فيها ح ك م ة الله عز وجل وتمام عدله تبارك وتعالى نعم ومن تامل ادله ا ل ع ا ن ي في ا ل ق ر آ ن وجدها كذلك مغنيا بحمد الله ومنته على عباده عن غيرها كافيه شافيه ووصل إ ل ى المطلوب ب س ر ع ة م ت ض م ن ة للجواب على ا ل ش ب ع العامقه لكثير من الناس وان ساعد التوفيق من الله و ق د ت في ذلك سفرا كبيرا سفرا كبيرا سفرا كبيرا بما ر أ ي ت من في الادله التي ارشد اليها ا ل ق ر آ ن من الشفاء والهدى وسرعه الايصال وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشفه والجواب عنها بما ينترج له الصدور ويشفق معه ينذج ينذج له الصدور له الصدور ويشرك معه ا ي ق ي ن بخلاف غ ي ر ه من الادله ف إ ن ه ا على العكس من ذلك وليس هذا موقع التفصيل والمقصود أ ن مصدر ا ل أ ش ي ا ء خلقا وامرا على علم الرب, والمقصود أن الأشياء خلقاً وأمراً عن علم الرب وحكمته واختصت هذه القصه بذكر هذين ا ليساً والمقصود علم الاشياء وتعالى أ و أ م ر ه سبحانه و تعالى سواء كان أ م ر ا كونيا أ و أ م ر ا شرعيا فكل ذلك عن علمه و حكمته تبارك و تعالى نعم و اختصت هذه ق ص ة بذكر هذين الاسمين ل ا ب ت غ ا ء ه ذ ه ن ه م ا لذلك ي ع ن ي ما هو اختصاص ذكر هذين الاسمين في هذا الموضع و أ ح ي ا ن ا تلد بعث ايات فتنظر تجد أ ن الله سبحانه و ت ع ا ل ى العليم الحكيم ما هو سبب اراد العليم والحكيم هذين الاسمين في هذا الموضع و هذا ايضا مما ي ت أ م ل فيه ا ل إ ن س ا ن في ا ل ق ر آ ن ويتدبر ويتفكر فيه ف ذ ل ك الله سبحانه مثلا في ق ص ة ت أ د ي ب ا ل ز و ج ة بعد أ ن تكلم سبحانه و تعالى عن الوعظ و الضرب و الهجر قال سبحانه و تعالى ف إ ن أ ط ع ن ا ك م فلا تلقوا عليهن م سبيلا إ ن الله كان عليا كبيرا فذكر من الصفات ما يبين أ ن الله سبحانه و تعالى أ ق و ى و أ ق د ر عليه يا ايها العبد منك على هذه ا ل م ر أ ة و على ضعف ضعفها كما قال الله صلى الله عليه و سلم ف إ ن ه ن عوان عندكم فذكر هذا في مثل هذا الموضع لهذا البيان و ذ ل ك لا يذكر دائما في ا ل ق ر آ ن شيء من هذه الصفات إ ل ا و له ارتباط بما سبق من ا ل آ ي ا ت نعم لتعجب النفوس من ك و ل ي وجود ي ن ابوين لا يولد لمثلهما عاده النفس تتعجب أ ن أ ب و ي ن عقيمين لا يولد لمثلهما تتعجب النفس كيف يولد لمثلهما ا م ر أ ة عقيم ورجل كبير في السن فكيف يولد يولد لمثلهما ونحن قد ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بالخلق والامر وان العلم والحكمه لهما ارتباط بالخلق والامر فناسب ذكر العلم والحكمه في مثل هذا ه الموضع الذي يتعلق بخلق طفل من ابوين لا يولد لمثلهما نعم وخفاء العلم بسبب هذا الميلاد وكون الحكمه اقتضت جريان هذه العاده على غير عاده هذه الولاده على غير عاده معروفه فذكر في هذه الايه اسم العليم والحكمه اسم العليم والحكمه المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته و ح ك م ة في وضعه موضعه من غير إ خ ل ا ن الموجب الحكمه ثم ذكر سبحانه و تعالى فسوف تقف ه ن